وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروه فيقف معه يحدثه فقال لا أحب له ذلك تقدم لنا في الطواف الرجل يلقى الرجل يتكلم معه قال أنه يكره هذا هنا أيضا سئل الرجل يلقى الرجل فيقف معه ويتكلم المحظور هو الوقوف لانه انقطاع عن الطواف اما اذا كان يسايره معه في شوطه فليست هناك كراهه الا بقدر الانصراف عن ذكر الله الى الحديث معه ان كان من امور الدنيا فاذا وقف ولو لم يتكلم معه بالكلية الوقوف تعليق للطواف لأن الطواف السعي مشي فهو كأنه يتوقف عن العبادة وهنا جاءت الكراهية فيكره مالك أن تلقى الرجل فتقف أما أن تمشي معه فلا مانع في ذلك